القريب قال لي صديقي مرة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي بإسكان الجامعة اكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا عائد إلى غرفتي فكتبت له إنه يراك الآن أخبرني فيما بعد أنه فجع بها القريب أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن بينك وبين أعز الناس حجابا مستورا فلم يعد يفهمك كما كان منذ قبل هل روحك تأن شوقا إلى حبيب تبث إليه لواعجها ما رأيك في أن تدعى هذا الحبيب وذلك الصديق وتنصرف إلى الذي لا يجف من أتاه مقتربا الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد والذي ستغدو حياتك أنسا وسعادة معه له اسم عظيم موغل في الجمال مكلل بالبهاء اسم القريب فلنتعرف على معاني هذا الاسم لنستشعر قربه منا ولنتذوق طعم مناجاته في ليالي الوحشة يا الله في الوقت الذي يريدك ان تعلم انه على العرش استوى يريدك ان تتيقن انه اقرب اليك من حبل الوريد يسمع كلماتك ويرى أفعالك ولا تخفى عليه منك خافية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بصحابته الكرام ادعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا بمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالإجابة تلوح لأنه قريب بدرجة لا يتصورها العقل تضيع دابة أحدهم فيمشي مبهوتا فيراه إبراهيم بن أدهم فيسأله فيقول ضاعت دابتي فيقف إبراهيم ويقول يا الله لن أمشي خطوة حتى تعيد لهذا دابته فإذا بها تظهر من منحن الطريق من أجلك يخبرني صاحبي أنه دخل المسجد وما زال أثر ماء الوضوء في أذنيه فاتجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التكييف مما جعل الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على إثر الماء بعد ساعة شعر ببداية ألم في أذنه لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه يا الله كان ذلك من أجلك فإذا بالألم يرتفع هكذا بدون مقدمات وبلا تدرج أي قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدث به نفسك دون أن تحرك به شفتيك وأقرب ما تكون إليه وأن تساجد تتمتم به سبحان ربي الأعلى فإذا بالسماوات تنفتح لتمتمتك وإذا بالجبار يسمعك لا تتوهم أنه بعيد أو أنه تخفى عليه منك خافية يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ويذهب ليطرق باب أبي بن كعب فيخرج أبي فإذا برسول الله يخبره أمرني الله أن أقرأ عليك الفاتحة فيقول أبي بذهول وسماني فيقول نعم سيبكي أبي دبيب النمل قريب من جميع خلقه يراهم ويحميهم كيف يكون قيوما على خلقه لو لم يكن قريبا منهم كيف يكون ربا إلا وهو قريب وقربه سبحانه وتعالى قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب إحاطة لا قرب ذات لأن ذاته العلية منزهة عن مثل هذا القرب من قربه أنه ينزل كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له ومن قربه أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء يقول تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تخيل عدد الأشجار ثم عدد أوراقها تخيل وهي تتناثر في فصل الخريف يعلمها كلها يعلم عددها وأشكالها وأنواعها وكل شيء يخصها تأتي امرأة تجادل زوجها وعائشة رضي الله عنها في طرف البيت تقول أنها تسمع كلمة وتغيب عنها كلمة وبعد ذلك الجدل ينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم أن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يا له من قرب عجيب وعلم عظيم وسمع محيط وبصر نافذ يراك الآن مد يدك الآن أمدتها لقد رآها يجب أن تؤمن بذلك قال لصديقي مرة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي بإسكان الجامعة اكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا عائد إلى غرفتي فكتبت له أنه يراك الآن أخبرني فيما بعد أنه فجع بها قربه يخيفك يجب أن يخيفك وقربه يؤنسك يجب أن يؤنسك وقربه يدفئك يجب أن يدفئك وقربه يجعلك شجاعا شامخا بطلا استمع إليه وهو يهدي من روع موسى عليه السلام عندما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له إنني معكما اسمع وأرى هذا يكفي كونهم معهما أكبر حماية لهما لأنه معهما يجب أن لا يخاف من فرعون يجب أن يكونا شجاعين بطلين شامخين ومما قرر في كتب العقيدة أن لله معيتين معية خاصة بأهل ولايته وهي معية محبة ونصرة وتوفيق ومعية عامة لجميع خلقه وهي معية علم وسمع وبصر وإحاطة فكانت معيته لموسى وهارون معية خاصة تقتضي النصرة والتوفيق فكيف يخافان وقد وعدهم الله بنصرته وتوفيقه لهما؟ وكل من قام بما قام به موسى وهارون من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم وهدى ستكون له معية من الله تعالى بحسب الايمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لامر ربه لذلك فان كل امر بالحق ناهن عن الباطل تجد فيه من القوة والشجاعة والثبات والتوفيق ما يزعلك تكاد التجزم وان المعية الخاصة تحوطه وتؤيده ابتسم ومن أجل الآيات وأكثرها أنسا في هذا الباب قول الحق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فما هو مقدار الأنس الذي ستشعر به وأنت تقول الله أكبر مصليا لله إذا أخبرك سبحانه أن رؤية خاصة ستستحقها بهذا العمل لأنه سبحانه يرى كل الخلق الذي يقوم والذي لا يقوم فدل هذا على أن رؤية القائم لله في صلاته رؤية خاصة لا عامة رؤية فيها الحب والقبول والإجابة والمغفرة قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به والأذن الاستماع يقول ابن كثير ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشيه وذلك هو الغاية في الأمر وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من علم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ إذا صفعتك المخاوف فابتسم وتذكر قربه منك سبحانه فكل الأشياء التي تخاف منها ليست أقرب إليك منه وإذا التأمت حولك الخطوب فتفائل وشتتها بفكرة أنه أقرب إليك من حبل الوريد مما يذكره بعض الوعاظ قديما أن أحدهم كان مسافرا في الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله فقال له خذ مالي فقال لا أريد أن أقتلك ثم آخذ مالك فاستأذنه في ركعتين فأذن له قال نسيت كل القرآن ولم أذكر إلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء رددتها وما أنهيت الصلاة إلا وفارس لا أدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه يطير منها رأسه سبحانك إنه القريب فقط حرك شفتيك بذكره تتفتح أبواب السماوات لصوتك كان يونس عليه السلام في بطن الحوت ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكان الصوت الضعيف المنطلق من الظلمات الثلاث يخترق أجواز الفضاء لتسمعه ملائكة السماوات فتقول للرب سبحانه صوت معروف من مكان غير معروف يقول الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لأنه القريب فقط قل يا الله يكون الرد بأن يذكر اسمك ما أجل أن تتخيل أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول اسمك يقول عبدي فلان بن فلان ذكرني الدنيا كلها تافهة لا تساوي مثل هذا التخيل وقربه هذا يزيد فبالتوبة والإنابة والطاعات يزيد قربا منه يقول في الحديث القدسي إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا فكل محاولة اقتراب منك إليه بالطاعة يعقبها اقتراب منه إليك بالقبول والأفضال والنعم والعطايا والهبات وصلت إليه ومن معاني قربه أنه يريك في كل شيء من حولك معنا يذكرك به فترى حكمته في دقة تركيب مخلوقاته وترى قدرته في رفع سماواته بلا عمد وترى رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر وترى عظمته في شموخ الجبال وترى عذابه في البراكين والزلازل والكوارث يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا أبصرت شيئا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه وإذا سمعت همسا في دجا الليل فاستمعك يذكرك بالسميع سبحانه وإذا علمت شيئا من خفي العلم فعلمك يذكرك بالعليم سبحانه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ذات مرة كنت جالسا مع مجموعة من الأبناء أحدثهم عن التفكر في خلق الله فقال أحدهم إذا تفكرت في مخلوقاته وصلت إليه توقفت مندهشا شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه المعاني أكثر منا وأنه ينبغي أن أستمع إليه أكثر من أن يستمع إلي قريب لا تحتاج حتى تصل إليه إلا أن يخطر ببالك أن تشعر بقربه أن تحس بأنه يراك ثم تقول يا الله إذا سألوك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي شخص يسألك عن الله فأول شيء تصف ربك به هو أنه قريب منه النفوس مفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد لا يسمع دعاءها ولا يرى حاجاتها فمن أهم الصفات التي تبتدر بها الذي يريد التعرف إلى الله أن تخبره أن ربه قريب هكذا علمك سبحانه أن تخبر عنه وهذا القرب علاوة على أنه يجعلك تحبه وتأنس به وتخشاه إلا أنه فوق ذلك يجعلك تدمن على استغفاره والتوبة إليه فالقريب من جهة يستحق أن يستغفر ويتاب إليه لأنه بقربه اطلع على كل غدراتك وفجراتك ومن جهة أخرى فهو قريب قربا يجعل استغفارك وتوبتك ناجعة فلن يغفر لك إلا من سمع استغفارك ولن يتوب عليك إلا من علم توبتك فهو القريب المجيب وبعد هذا تأمل قوله سبحانه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ومن نوادر التعابير التي تصيبك بالحياء من القريب سبحانه قول أحدهم ألا يستحق أن تحبه؟ في اللحظة التي تغلق الباب على نفسك حتى تعصيه يدخل لك الأكسجين من تحت الباب حتى لا تموت وهذا القرب يقابله محاولة تقرب من العبد إليه سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إنه مضمار المسارعة والمسابقة والتي لا يكون قصارى رغبة العبد فيه أن يكون قريبا بل أن يكون الأقرب من بين الأدخنة وفي أجواء المحن التي تعيشها الأمة ومن بين أدخنة الحروب المهلكة التي تمس أفئلة المؤمنين باللأواء يحتاج المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلقة باسم القريب الأول معرفة قربه سبحانه إيمانا ويقينا ليريح نفسه من عناء الصراخ والاستنجاد بالبشر فرب البشر قريب شهيد مطلع فيجد في القرآن آية تقول له بكل وضوح إنه سميع قريب فيلقي عند أعتابها حروقات روحه المكلومة وكلما سبق يصب في خانة هذا المستوى المهم الثاني ومن بين لهيب القهر ورؤية تفاصيل الشتات وتهدم البيوت وموت الأنفس وهلاك الثمرات يريد رحمة يبحث عن رحمة يتمنى رحمة تنهي عذابات خذلان الإخوة وطعنات الغدر المتوالية فيقف عند قول الحق سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين يا الله إذن ليس بين ذلك المجاهد المغوار الذي نذر روحه للجبار إلا ستار شفيف تلوح من خلفه مخايل الإحسان فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض بطريقة ملائكية يشعر فيها أنه يرى الله فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه فلا يطلق رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف ومتى أطلقها ولا يزال العبد ينتقل من إحسان إلى أحسان وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غيره حتى تغشاه الرحمة من كل مكان تنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب الرضا الثالث وتطول الأيام وتتوالى الزفرات وتشتد البلاءات ويحكم الحصار من كل مكان وعند ذلك تطل روح المجاهد على آية ثالثة يقول فيها الحق ألا إن نصر الله قريب فكما أنه قريب سبحانه من عباده وكما أن رحمته أيضا قريبة من المحسنين منهم يأتي النصر القريب من جند الله وإن جندنا لهم الغالبون فيربط الله بذلك على قلوب أضناها الانتظار وأرهقها الاستبار فينتظرون هذا النصر القريب من ليل ونهار الله الله واضطرب الدموع خشية ارحم أنين الحب في دمعاتي الله والتهب الفؤاد حرائقا ارحم لهيب الحب في نبضاتي الله واندفعت حروفي لهفة ارحم شعور الحب في أبياتي وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله القريب أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحضر قربه ويعمل وفق ما يمليه هذا الاسم الأعظم من معاني الذل والإخبات والمراقبة والخشية وطلب الرحمة والنصرة منه وحده اللهم يا قريب ممن دعاك ورجاك اكتب لنا قربا من رحمتك وهدايتك قربا تؤنسنا به وتذهب عن أرواحنا وعثاءنا وتدخلنا به الجنة